الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي الهمة طريق إلى القمة تأليف الدكتور محمد موسى الشريف يقرأه عليكم بلال محمد منصور إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن الخافقات لها سكون وإن ولدت نياقك فاحتلبها فلا تدري الفصيل لمن يكون قال حكيم من الحكماء لما كنت حدثا كنت أتصور أن الرعد هو الذي يقتل الناس فلما كبرت علمت أن البرق هو الذي يقتل ولهذا عزمت من ذلك الحين على أن أقل من الارعاد وأكثر من الإبراق مقدمة الطبعة الرابعة الحمد لله موفق من شاء بما شاء والصلاة والسلام على خير الرسل والأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررة الكبراء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء وبعد فهذه هي الطبعة الرابعة من هذا الكتاب ولله الحمد والمنة على ما وفق ويسر وقد سرت في هذه الطبعة على المنهج العلمي الأكاديمي في ترجمة الأعلام والفهارس المتعددة إضافة إلى ما كان في الطبعات السابقة منها وقد خاطبني بعض إخواني أن أوسع الكتاب قليلا حتى يكون كالكتب الأخرى التي صنفت في شأن الهمة وهذا الكتاب هو أولها صدورا فيما أعلم لكني آثرت أن يكون كما أردت له أن يكون دليلا للمبتد المؤتسي وتذكرة للمنتهل المعي والله أسأل كمال التوفيق إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين مقدمة الطبعة الثالثة الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما تامين كاملين عطرين على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه الطبعة الثالثة ولله الحمد من كتاب الهمة وقد تميزت عن الطبعتين السابقتين بزيادات كثيرة متنوعة أهمها في نظري ما أوردته عن حال الغربيين في بداية القرن التاسع عشر وما بعده وذلك إبان ثورتهم الصناعية الكبرى وما كان بعضهم عليه من همة عالية ولم أقصد بذلك تمجيدهم حاشا وكلا ولكني قصدت إظهار أنه من سنة الله في الكون أن يكافئ المجد المجتهد العامل الساعي في الدنيا وينيله مراده مسلما كان أو كافرا أما الآخرة فلا يكافئ بها إلا من كان قد اجتهد لوجهه الكريم ولما كان بعض أهل الغرب قد بذل وعرق ونصب وتعب في سبيل رفعة قومه فقد أحببت أن أورد بعضا من تلك الأخبار والأقوال حتى تكون حافزا هي وما سبق أن سكته لبني ديني لأن ينفضوا غبار الذل والضعة عنهم حتى يبزغ لهم بإذن الله تعالى فجر جديد ثم إن أهل الهمة العالية منهم لم يفوقوا في ذلك أسلافنا بل هم قد سبقوهم سبقا عظيما ولكن لما اقتربت حوادثهم من عصرنا وحققوا بهممهم تلك ما نراه من مخترعات وتقنيات ساغلي أن أورد بعض اخبارهم على أنها من جملة ما يحسن بنا اتباعه والأخذ به من الحكم وتجارب الأمم والله أعلم هذا ووصيتي لكل من يقرأ هذا الكتاب أن يأخذ نفسه بإرشاداته ويعمل ما في وسعه ليتشبه بهمة وجد وعزيمة أولئك الرجال الذين ذكرت أخبارهم وأحوالهم فإنه إن صنع ذلك يرجى له الفلاح والسعادة وتمام الأمر والسياده والله المستعان مقدمة الطبعة الأولى الحمد لله رب العالمين الذي خلق الخلق واصطفى منهم المؤمنين ودلهم على ما فيه سعادتهم بقوله خذوا ما آتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذين أضاؤوا بهمتهم العالمين أما بعد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وقدر فهدى فكان من تقديره تعالى أن قسم لهم حظوظهم من الدين والعقل والغنى والجمال وكان مما قسمه الله سبحانه وقدره على كل إنسان أيضا حظه من الهمة والإرادة والبشر يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا الأمر فمنهم من تعلو به همته حتى يكاد يبلغ حدود الكمال ومنهم من تسفل به همته حتى يصبح حاله أسوأ من الدواب وبين ذلك من المراتب ما لا يدخل تحت الحصر وما لا يعلمه إلا الله تعالى وإذا تقرر ذلك فاعلم أن أمر الهمة عظيم وشأنها خطير يجدر بالإنسان المسلم أن يفهمه ويعتني به ويحدث به نفسه دائما عسى أن يكون من أهل الهمة العالية فيفوز فوزا عظيما وفي هذه الوريقات التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويضع لها القبول مباحث لا تخلو من جده توضح معنى الهمة وكيفية تحصيلها وتطويرها إلى غير ذلك من المعاني المهمة والمطالب التي تعلو بصاحبها إلى القمة ولا يستصغرن إنسان شأن الهمة فيسأل مستنكرا هل هذا الموضوع يستحق أن يفرد له بحث وأن توضع له قواعد ومحاذير نعم والذي لا إله إلا هو إن للهمة لشأنا عظيما وتأثيرا كبيرا على حياة صاحبها سواء أكان في سن الشباب أم تعداه ممن يطلب الدنيا أم من طلاب الآخرة فهي أساس حياة الإنسان والقطب الجاذب له إلى العزة أو الهوان ولا يستغرب أيضا لايراد هذا المبحث ويقال إن الكتب التي دلت على أهمية الوقت ودللت على قيمته يستغنى بها عن هذا المبحث إذ الوقت يستثمره حق الاستثمار من علت همته وعرف كيف يستفيد بها ومنها وكتب الاستفادة من الوقت ومعرفة قيمته أمر آخر غير مباحث الهمة كما سيرى القارئ إن شاء الله تعالى وإن مما دعاني لتأليف هذا المبحث ندرة من تكلم فيه وأوضحه ولم أر فيه مصنفا مستقلا ولا أزعم أني أعطيته حقه ولكني حاولت دخول هذا المضمار والتطفل على هذا الشأن والله المسؤول بالإتمام وعليه التكلان معنى الهمة جاء في القاموس همم ما هم به من أمر ليفعل فالهمة هي الباعث على الفعل وتوصف بعلو أو سفول فمن الناس من تكون همته عالية علو السماء ومنهم من تكون همته قاصرة دنيئة سافلة تهبط به إلى أسوأ الدرجات وعرف بعضهم علو الهمة فقال هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور قال ابن القيم رحمه الله تعالى واصفا الهمة العالية علو الهمة ألا تقف أي النفس دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه ولا ترضى بغيره بدلا منه ولا تبيع حظها من الله وقربه والانس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الثانية فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور لا يرضى بمساقطهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان انتهى كلامه وقد حذر السلف كثيرا من سقوط الهمة وقصورها فقد قال الفاروق عمر رضي الله عنه لا تصغرن همتك فإني لم أرى أقعد بالرجل من سقوط همته وقال ابن نباته رحمه الله تعالى ابن نباته هو شاعر العراق أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد ابن أحمد ابن نباتة السعدي له نظم عذب ومدح الملوك والكبراء وله ديوان كبير مات سنة أربعمائة وخمسة وهو في عشر الثمانين يقول رحمه الله حاول جسيمات الأمور ولا تقل إن المحامد والعلى أرزاقوا وارغب نفسك أن تكون مقصرا عن غاية فيها الطلاب سباقوا وقد قيل المرء حيث يجعل نفسه إن رفعها ارتفعت وإن قصر بها اتضعت وقال شاعر بني عامر إذا لم يكن الفتاهمة تبوءه تبوئه في العلا مصعدا ونفس يعودها المكرمات والمرء يلزم ما عودا ولم تعد همته نفسه فليس ينال بها السؤددا وقد ذم أعرابي رجلا فقال هو عبد البدن حر الثياب عظيم الرواق صغير الأخلاق الدهر يرفعه وهمته تضعه وقال أبو دلف وهو صاحب الكرج وأميرها القاسم بن علي العجلي كان فارسا شجاعا مهيبا سائسا شديد الوطأة جوادا ممدحا مبذرا شاعرا مجودا وولي امره دمشق للمعتصم وله اخبار في الكرم والفروسية توفي في بغداد سنة مائتين وخمسة وعشرين يقول ابو دلف وليس فراغ القلب مجدا ورفعة ولكن شغل القلب للهم رافع. وكل قصير الهم في الحي وادعوا وذو المجد محمول على كل آلة وكل قصير الهم في الحي وادعوا والهمة قسمان وهبية وكسبية فالوهبية هي ما وهبه الله تعالى للعبد من علو الهمة أو سفولها ويمكن أن تنمى وترعى أو تهمل وتترك فإنماها صاحبها وعلى بها صارت كسبية أي أن صاحب الهمة كسب درجات عالية لهمته وزاد من أصل مقدارها الذي وهبه الله تعالى إياه وإن تركها وأهملها ولم يلتفت إليها خبت وتضاءلت والهمة في هذا تشترك مع باقي الصفات العقلية والخلقية كالذكاء وكوة الذاكرة وحسن الخلق وغير ذلك مما هو معلوم بدهي قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وابن الجوزي هو الشيخ الامام الحافظ المفسل ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ينتهي نسبه الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولد سنة تسع او عشر وخمسمائة ببغداد وسمع من مشايخ كثيرين وكان رأسا في التذكير بلا مدافع وصنف مصنفات كثيرة في بعضها اوهام واخطاء بسبب عدم التحرير والمراجعه. وله حكم كثيرة وأقوال شهيرة توفي سنة 597 ببغداد يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات فإذا حست صارت، ومتى رأيت في نفسك عدزا فسل المنعم أو كسلا فلج إلى الموفق فلن تنال خيرا إلا بطاعته ولا يفوتك خير إلا بمعصيته مراتب الهمم الناس متفاوتون في أمرين الأمر الأول مطالبهم وأهدافهم والآخر الهمم الموصلة إلى هذه المطالب والأهداف فمن الناس من يطلب المعالي بلسانه وليس له همة في الوصول إليها فهذا متمن مغرور وما نيل المطالب بالتمني؟ ولكن تؤخذ الدنيا غلابا ومن أعظم المغالبات مغالبة النفس لتصبح ذات همة عالية ومن الناس من لا يطلب إلا سفاسف الأمور ودناياها وهم فريقان فريق ذو همة في تحصيل تلك الدنايا فتجده السباق إلى أماكن اللهو ومغان الغواني وهذا ان اهتدى يكن سباقا إلى المعالي ذا همة عالية نفيسه الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام انفقه وهذا حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وفريق من الناس لا همة له فهو معدود من سقط المتاع وموته وحياته سواء لا يفتقد إذا غاب ولا يسأل إذا حضر إني رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا فإذا تذكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا ومن الناس من تسمو مطالبه إلى ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وله همة عظيمة في تحصيل مطالبه وأهدافه فهنيئا له وبين كل هذه الأقسام مراتب كثيرة متفاوته قال ابن القيم رحمه الله تعالى لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذتهم في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه وقال ابن القيم أيضا ولله الهمم ما أعجب شأنها وأشد تفاوتها فهمة متعلقة بالعرش وهمة حائمة حول الانتان والحش وهو بيت الخلاء انتهى يتفاوت الناس في هممهم فتتفاوت على هذا أعمالهم وحظوظهم ودرجاتهم وإذا أردت أن تعرف مراتب الهمم فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل فقال أسألك مرافقتك في الجنة وكان بعض الناس يسأله ما يملأ بطنه أو يواري جلده وربيعة بن كعب هو ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي أبو فراس المدني من أهل الصفه، توفي سنة 63 بعد موقعة الحرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك قلت أسألك أن تعلمني ما علمك الله فنزع نمرة كانت على ظهري فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى النمل يدب عليها فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال اجمعها فصرها إليك فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني فاكتسب رضي الله عنه بهمته في الطلب مجدا عظيما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 فليكن همك ربك عز وجل وما عنده انتهى وهذه والله من أعظم الوصايا للدعاه حتى لا همتهم أمام المغريات لا سيما وأن من أهم صفات الداعية مخالطته للناس والتأثير عليهم فكم من داعية انزلق في بحر هذه المغريات حتى أضحت الدعوة آثار اهتماماته الشيخ عبد القادر الجيلاني هو الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام عالم الأولياء محي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكيدست الجيلي الحنبلي شيخ بغداد ولد بجيلان سنة 471 له الكرامات العجيبة والمواعظ المؤثرة وقد تاب على يديه خلق كثير عاش سبعين سنة وتوفي سنة 561 ببغداد. رحمه الله تعالى ليس المروءه أن تبيت منعما وتظل معتكفا على الأقداح ما للرجال والتنعم إنما خلقوا ليوم كريهة وكفاح وأما أمر بن عباس رضي الله عنه مع صاحبه الأنصاري فهو دليل على تفاوت الهمم واختلاف مراتبها فقد قال رضي الله عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل هلما فلنتعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كثر فقال العجب والله لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من ترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركبت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كنت لآت الردل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا فأتوسد ردائي على باب داره تسفي الرياح على وجهي حتى يخرج إلي فإذا راني قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قلت حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك فيقول هل ارسلت أرسلت فاتيك فآتيك فأقول أنا كنت أحق أن آتيك وكان ذلك الرجل يراني أي صاحبه فذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احتاج الناس إلي فيقول أنت أعلم مني انتهى وترى اليوم من تفاوت الهمم أمرا عجيبا فإذا استثنى الناظر في أحوال الناس أمر العامة واستثناؤهم واجب لأنه قد ماتت هممهم وقعدت بهم عن تحصيل معالي الأمور واطلع على أحوال الخاصة وهم الدعاه وطلاب العلم وباقي الملتزمين الحريصين على دينهم سيصاب بالدهشة لما يراه من فتور الهمة وانها الشأن الغالب على الخصوص الذين ذكرتهم فمنهم من إذا اطلع ساعة أو ساعتين في اليوم ظن أنه قد اتى بما لم يأتي به الأوائل ومنهم من إذا خرج لزيارة فلان من الناس بقصد الدعوه يظن أنه قد قضى ما عليه من حق يومي ومنهم من تتغلب عليه زوجة وعيال فيقطع عامة وقته في مرضاتهم ومنهم من اكتصر في تحصيل العلم على سماع بعض الاشرطه وحضور محاضرة أو اثنتين في الأسبوع أو الشهر ومنهم من غلب عليه الركون إلى الدنيا والتمتع بمباحاتها تمتعا يفضي به إلى نسيان المعاني العالية ومنهم من يقضي عامة يومه متتبعا لسقطات إخوانه ومطلعا على ما يزيد علمه رسوخا في هذا المجال وهكذا يندر أن تجد إنسانا استطاع أن يعلو بهمته ويجمع شمله ويقصر من الاعتذارات والشكايات فتصبح حياته مثلا أعلى يحتذى به ولا أزعم أن جمهور الصحوة قد فات عليه هذا الأمر أي أمر الهمة وعلوها ولكن أقول جازما بأنه إلا القليل لم يستثمروا همامهم حق الاستثمار ولم يحاولوا أن يرتقوا بأنفسهم حق الارتقاء يقول الأستاذ المودود رحمه الله تعالى مخاطبا قوما ممن ذكرناهم آنفا إنه من الواجب أن تكون في قلوبكم نار متقدة تكون في ضرامها على الأقل مثل النار التي تتقد في قلب أحدكم عندما يجد ابنا له مريضا ولا تدعه حتى تجره إلى الطبيب أو عندما لا يجد في بيته شيئا يسد به رمق حياة أولاده فتقلقه وتضطره إلى بذل الجهد والسعي إنه من الواجب أن تكون في صدوركم عاطفة صادقة تشغلكم في كل حين من أحيانكم بالسعي في سبيل غايتكم وتعمر قلوبكم بالطمأنينة وتكسب لعقولكم الإخلاص والتجرد وتستقطب عليها جهودكم وأفكاركم بحيث إن شؤونكم الشخصية وقضاياكم العائلية إذا استرعت اهتماماتكم فلا تلتفتون إليها إلا مكرهين وعليكم بالسعي ألا تنفقوا لمصالحكم وشؤونكم الشخصية إلا أقل ما يمكن من أوقاتكم وجهودكم فتكون معظمها منصرفة لما اتخذتم لأنفسكم من الغاية في الحياة وهذه العاطفة ما لم تكن راسخة في أذهانكم ملتحمة مع أرواحكم ودمائكم آخذة عليكم البابكم وأفكاركم فإنكم لا تقدرون أن تحذكوا ساكنا بمجرد أقوالكم إلى أن قال الحقيقة أن الإنسان إذا كان قلبه مربوطا بغايته وفكره متطلعا إليها فإنه لا يحتاج إلى تحريض أو دفع واسمحوا لي أن أقول لكم إنكم إذا خطوتم على طريق هذه الدعوة بعاطفة أبرد من تلك العاطفة القلبية التي تجدونها في قلوبكم نحو أزواجكم وأبنائكم وأمهاتكم فإنكم لابد أن تبوءوا بالفشل الذريع انتهى كلامه أرأيتم همة الإمام رحمه الله ولا غروى أن تخرج هذه اللآلئ من رجل تصدى طيلة حياته المباركة لهموم دعوة الخلق إلى الحق حتى أنه كان يصدر دورية بنفسه لا يشاركه فيها أحد وكان هذا في مقتبل حياته فهو الناشر ومدير التحرير والموزع وقد أخبر عن نفسه بأنه يبل الخبز اليابس في النهر ثم يأكله وحياته تصلح أن تكون تطبيقا لما اوردته عنه آنفا رحمه الله تعالى ويمكن بعد هذا أن نقول إن مراتب الهمم في فيما يلي أولا همة لا تسعف صاحبها لقضاء حوائجه الأساسية بل يظل عامة ليله وسحابة نهاره في نوم وتراخ وكسل وهذه أدنى درجات الهمم والعياذ بالله وصاحبها عاجز قاصر يعتمد على الناس اعتمادا كليا وهذه المرتبة قليلة في النوع الإنساني ولله الحمد ومن أمثلتها في الناس الطفيليون وطبقت التنابلة المشتهرين في التاريخ بكسلهم وسقوط هممهم ثانيا ومن الهمم همة ترقى بصاحبها إلى قضاء الحوائج والسعي في الأرض وأداء الفروض ولكن كل هذا يقضيه بقدر بحيث يستصعب معه كثيرا من الأمور ويعتقد استحالتها وهي أمور ممكنة التحقق عند غيره وتجده عند الاستشارة كثير الصد قريب القصد وهذه المرتبة من الهمة يشترك فيها كثير من الناس إن لم نكن أغلبهم ثالثا ومن الناس من يريد الارتفاع بهمته ولكنه لا يعرف سبل استثمارها ولا كيفية الاستفادة التامة منها فتجده متذبذبا في أموره فتارة ينجز امورا عظيمة وتاره يستصعب الممكن ويستبعده والغالب على أهل هذه المرتبة أنهم لا يحققون ما يصبون له ويتطلعون إليه رابعا ومن الناس من تتجاوز به همته واقع الناس بكثير وتتعداه بل تكاد تستسهل المستحيل ولا تخضع له وصاحب هذه الهمة نادر في دنيا البشر ولكنه موجود معروف يعرفه الناس ويقتدون به والغالب على صاحب هذه الهمة أنه يحقق أهدافه وغايته بل يحقق أمورا تحتاج في تصور معظم الناس إلى فريق من العاملين لإنجازها قال أبو الطيب المتنبي رحمه الله تعالى وأبو الطيب المتنبي شاعر الزمان أبو الطيب أحمد بن حسين بن حسن الجعفي الكوفي الأديب الشهير بالمتنبي ولد سنة ثلاثمائة وثلاثة وأقام بالبادية يقتبس اللغة والأخبار وكان من أذكياء عصره بلغ الذروة في النظم تنبأ فافتضح وحبس دهرا ثم تاب قتل سنة 354 رحمه الله تعالى يقول المتنبي له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر وقال أيضا على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم وقال ايضا تجمعت في فؤاده همم ملء فؤاد الزمان احداها وقال اخر صدر رحيب لما يأتي الزمان به وهمة تسع الدنيا وما تسع وقال ابو فراس وأبو فراس هو الأمير الحارث بن حمدان التغليبي الشاعر المفلق كان رأسا في الفروسية والجود وبراعة الأدب أسرته الروم جريحا فبقي في القسطنطينية أعواما ثم فداه سيف الدولة وكانت له منبج بلدة بجوار حلب ثم تملك حمص ثم قتل سنة 357 عن 37 سنة يقول أبو فراس تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر أهمية علو الهمة في حياة المسلم يقول ممشاد الدينوري همتك فاحفظها فإن الهمة مقدمة الأشياء فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال ويقول ابن القيم رحمه الله لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه وقال الشيخ أحمد بن إبراهيم الدرعي كن رجلا رجله في السرى وهمه في الثرية ومفترقت الناس إلا في الهمم من علت همته علت رتبته ولا يكون أحد إلا فيما رضيت له همته انتهى وقد أسلفت بأنها عمود أمر الإنسان والأمر المهم في دنياه ولكن سأفصل ما أجملت بما يلي أولا تحقيق كثير من الأمور مما يعده عامة الناس خيالا لا يتحقق وهذا الأمر مشاهد معروف عند أهل الهمم إذ يستطيعون بتوفيق الله لهم أولا وبهمتهم ثانيا إنجاز كثير من الأعمال التي يستعظم بعضها من قعدت به همته ويظنها خيالا وأعظم مثال على هذا سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ المعروف عند أهل التواريخ ان بناء الامم يحتاج إلى أجيال لتحقيقه لكنه صلى الله عليه وسلم استطاع بناء خير أمة أخرجت للناس في أقل من ربع قرن واستطاعت هذه الأمة أن تنير بالإسلام غالب الأجزاء المعروفة آنذاك وجهاده صلى الله عليه وسلم وعمله وهمته العالية في بناء الأمة أمر معروف وهو مما تقاصر عنه أطماع أهل الهمة العالية وخيالاتهم وما يتطلعون إليه والصديق رضي الله عنه استطاع في أقل من سنتين أن يخرج من دائرة حصار المرتدين ولم يمت إلا وجيوشه تحاصر أعظم إمبراطوريتين في ذلك الوقت هذا وقد نهاه كبار الصحابة عن حرب المرتدين وظنوا أنه لا يستطيع أن يقف في وجه العرب كلهم ولكن همته العالية ابت عليه ذلك واستطاع أن ينجز ما ظنه الناس خيالا لا ينجز وقس على هذا أمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى إنه من عظمه همته في طلب الحق قال له علي رضي الله عنه لقد أذللت الخلفاء من بعدك يا أمير المؤمنين ويصلح أن يكون أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز مثالا يستضاء به لطالب الهمة العالية إذ أنه حاول إرجاع الناس إلى ما كان عليه الصدر الأول ولقد حقق كثيرا من النجاح رحمه الله وهناك أمثلة كثيرة مبثوثة في التواريخ ولكن لنقترب قليلا من عصرنا ونحلق قريبا من ديارنا ولنضرب مثلين على علو الهمة لا أكاد أجد لهما فيما أعلم نظيرا أما أحدهما فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي استطاع في مدة وجيزة إخراج مجتمعه من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد بهمة وعزيمة نادرتين وأما الآخر فالإمام حسن البنا رحمه الله إذ كانت حياته مثلا جميلا لعلو الهمة ومن أراد الإنصاف فليراجع مذكرات الدعوة والداعية ورسائله التي تفوح بعلو الهمه وقوة الإرادة وكيف لا يكون كذلك وقد كان يخاطب أتباعه بقوله أحلام الأمس حقائق اليوم وأحلام اليوم حقائق الغد وأضرب في الختام مثلا بهمة أحد الكافرين حتى نعتبر ونتعظ فنحن أولى منه بعلو الهمه وقوة الإرادة وهذه القصة حكاها الدكتور توفيق الواعي حيث قال حفظه الله أرسلت الدولة اليابانية في بدء حضارتها بعوثا دراسية إلى ألمانيا كما بعثت الأمة العربية بعوثا ورجعت بعوث الياباني لتحضر أمتها ورجعت بعوثنا خاوية الوفاد فما هو السر؟ لنقرأ هذه القصة حتى نتعرف على الإجابة يقول الطالب الياباني أوساهير الذي بعثته حكومته للدراسة في ألمانيا يقول لو أنني اتبعت نصائح أستاذي الألماني الذي ذهبت لأدرس عليه في جامعة هامبورغ لما وصلت إلى شيء كانت حكومتي قد أرسلتني لأدرس أصول الميكانيكا العلمية كنت أحلم بأن أتعلم كيف أصنع محذكا صغيرا كنت أعرف أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى موديل هو أساس الصناعة كلها فإذا عرفت كيف تصنع وضعت يدك على سر هذه الصناعة كلها وبدلا من أن يأخذني الأساتذة إلى معمل أو مركز تدريب عملي أخذوا يعطونني كتبا لاقراها وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها ولكني ظللت أمام المحرك ايا كانت قوته وكأنني أقف أمام لغز لا يحل وفي ذات يوم قرأت عن معرض محركات إيطالية الصنع. كان ذلك أول الشهر وكان معي راتبي وجدت في المعرض محركا قوة حصانين ثمنه يعادل مرتبي كله فأخرجت الراتب ودفعته وحملت المحرك وكان ثقيلا جدا وذهبت إلى حجرتي ووضعته على المنضده وجعلت أنظر إليه وكأني أنظر إلى تاج من الجوهر وقلت لنفسي هذا هو سر قوة أوروبا لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لغيرت تاريخ اليابان وطاف بذهني خاطر يقول إن هذا المحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائع شتى مغناطيس كحذوة الحصان وأسلاك وأذرع دافعة وعجلات وتروس وما إلى ذلك لو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها بالطريقة نفسها التي ركبوها بها ثم شغلته فاشتغل اكون قد خطوت خطوة نحو سلم موديل الصناعة الاوروبيه وبحثت في رفوف الكتب التي عندي حتى عثرت على الرسوم الخاصة بالمحركات واخذت ورقا كثيرا واتيت بصندوق ادوات العمل ومضيت اعمل رسمت المحرك بعد ان رفعت الغطاء الذي يحمل اجزاءه ثم جعلت افككه قطعة قطعة وكلما فككت قطعة رسمتها على الورقة بغاية الدقة وأعطيتها رقما وشيئا فشيئا فككته كله ثم أعدت تركيبه وشغلته فاشتغل كاد قلبي يقف من الفرح استغرقت العملية ثلاثة أيام كنت آكل في اليوم وجبة واحدة ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل وحملت النبأ إلى رئيس بعثتنا فقال حسنا ما فعلت الآن لا بد أن أختبرك سأتيك بمحرك متعطل وعليك أن تفككه وتكشف موضع الخطأ وتصححه وتجعل هذا المحرك يعمل وكلفتني هذه العملية عشرة أيام عرفت أثناءها مواضع الخلل فقد كانت ثلاثا من قطع المحرك بالية متآكلة صنعت غيرها بيدي صنعتها بالمطرقة والمبرد وبعد ذلك قال رئيس البعثة وكان بمثابة الكاهن يتولى قيادتي روحيا قال عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك ثم تركبها محذكا ولكي أستطيع أن أفعل ذلك التحقت بمصانع صهر الحديد وصهر النحاس والألمونيوم بدلا من أن أعد رسالة الدكتوراه كما أراد مني أساتذة الألمان تحولت إلى عامل ألبس بذلة زرقاء وأقف صاغرا إلى جانب عامل صهر المعادن كنت أطيع أوامره وكأنه سيد عظيم حتى كنت أخدمه وقت الأكل مع أنني من أسرة ساموراي ولكنني كنت أخدم اليابان وفي سبيل اليابان يهون كل شيء قضيت في هذه الدراسات والتمرينات ثمانية سنوات كنت أعمل خلالها ما بين عشرة وخمسة عشرة ساعة في اليوم وبعد انتهاء يوم العمل كنت أخذ نوبة حراسة وخلال الليل أراجع قواعد كل صناعة على الطبيعة وعلم الميكادو وهو الحاكم الياباني علم بأمري فأرسل لي من ماله الخاص خمسة آلاف جنيه إنجليزي ذهب اشتريت بها أدوات مصنع محركات كاملة وأدوات وآلات وعندما أردت شحنها إلى اليابان كانت النقود قد فرغت فوضعت راتبي وكل ما ادخرته وعندما وصلت إلى ناجازاكي. قيل لي إن الميكاد يريد أن يراني قلت لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشأ مصنع محركات كاملة استغرق ذلك تسع سنوات وفي يوم من الأيام حملت مع مساعدي عشرة محركات صنع في اليابان قطعة قطعة حملناها إلى القصر ودخل الميكاد وانحنينا نحييه وابتسم وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي صوت محركات يابانية خالصة هكذا ملكنا الموديل وهو سر قوة الغرب نقلناه إلى اليابان نقلنا قوة أوروبا إلى اليابان ونقلنا اليابان إلى الغرب ثانيا الوصول إلى مراتب عليا في العبادة والزهد وهذا معلم بارز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان يقول حذيفة رضي الله عنه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 حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعى وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه على فراش الموت يذكر أمورا تدل على علو همته في العبادة والزهد فروي عنه أنه قال اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا ولا طول المكس فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل وضمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر انتهى هذا وقد كان يعيش في دمشق ولكنه على بهمته عما فيها من مغريات وجمال وهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة قد روى عنه الإمام ابن القاسم هذه الحادثة والإمام بن القاسم هو عالم الديار المصرية ومفتيها أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي بالولاء المصري صاحب الإمام مالك كان ذا مال ودنيا فأنفقها في العلم وله قدم في الورع والتأله ولد سنة مائة واثنتين وثلاثين وتوفي سنة مائة وواحد وتسعين رحمه الله تعالى يحكي الامام بن القاسم هذه الحادثة عن الإمام مالك يقول كنت آتي مالكا غلسا فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة وكنت أجد منه انشراح الصدر فكنت آتي كل سحر فتوسدت مرة في عتبته فغلبتني عيني فنمت وخرج مالك إلى المسجر فلم أشعر به فركضتني سوداء له برجلها وقالت لي إن مولاك لا يغفل كما تغفل أنت اليوم له تسع وأربعون سنة ما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة أي العشاء ظنت السوداء أنه مولاه من كثره اختلافه إليه انظر إلى هذه الهمة العالية اذ يأتيه قبل الفجر وفي أيامنا قل من يجلس مستيقظا بعد صلاة الفجر إلى أن يصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وإذا طلب من أحد الدرس بعد الفجر يعتذر بأنه موعد غير مناسب وهذا حتى في أيام الإجازات التي ليس فيها عمل صباحي مبكر يحتاج إلى راحة ثالثا البعد عن سفاسف الأمور ودناياها صاحب الهمة العالية لا يرضى لنفسه دنايا الأمور بل يطمح دائما إلى ما هو أفضل وأحسن فتجده يترفع عن مجالس اللغو وإضاعة الوقت وينأى بنفسه عنها يقول الإمام ابن الجوزي متألما من حال من يقطع يومه وليلته في سفاسف الأمور قد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا ان طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب في غزل وسمر وإن طال النهار فبالنوم وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري وما عندهم خبر ورأيت النادرين قد فهموا معنى الزمان وتهيأوا للرحيل فالله الله في مواسم العمر والبدار البدار قبل الفوات ونافس الزمان انتهى ولما فر عبد الرحمن الداخل صقر قريش وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان أمير الاندلس وسلطانها أبو المطرف الاموي المرواني المشهور بالداخل ولما سقطت دولة بني أمية هرب ودخل الأندلس فتملكها سنة ثلاثة وثلاثين هجرية وبقي الملك في عقبه إلى سنة أربعمائة ولد سنة مائة وثلاثة عشر بتدمر وتوفي سنة مائة واثنتين وسبعين بالأندلس رحمه الله تعالى ولما فر عبد الرحمن الداخل سكر قريش من العباسيين وتوجه تلقاء الأندلس أهديت إليه جارية جميلة فنظر إليها وقال إن هذه من القلب والعين بمكان وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها وإن اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت همتي ولا حاجة لي بها الآن وردها على صاحبها ويروي الأستاذ عبد الستار نويل قصة طريفة فيها عبرة فيقول قرأت للأستاذ أحمد أمين طرفة معبرة قال حدثت أن جنديا ظريفا رأى في مقهى رجلين يلعبان النرد وكانت الساعة السابعة مساء فتقدم إليهما بكل أدب واحترام وحياهما ثم سألهما من أي وقت بدأتم اللعب فردق قائلين: من الساعة الرابعة فقال وإلى متى فقال إلى الثامنة أو التاسعة فقال لهما وما عملكما فقال مدرسان فانهال عليهما ضربا ولكما وقال أما لكم عمل تعملانه أو رياضة تكومان بها أو خدمة اجتماعية تؤديانها ذكر الأستاذ القصة ثم قال معلقا ليت لنا مشرفين من هذا القبيل يعزرون من أضاع وقته على هذا النمط إذا ما نجا من الضرب واللكم إلا القليل إن الإسلام وهو الدين الشامل الخاتم قد أبيح فيه الترويح والتنفيس ولكن أن يخطأ في تقدير هذا الترويح فيجعل هو الأصل فهذا من الدنايا التي تنزه عنها الأديان وترتفع عنها همة الإنسان رابعا صاحب الهمة العالية يعتمد عليه وتناط به الأمور الصعبة وتوكل إليه وهذا أمر مشاهد معروف فإن كل رؤساء ومدراء الجمعيات والمؤسسات يطمحون للعمل مع صاحب الهمة العالية ويطمئنون له ويسعدون بها. كيف لا وهو عوض عن فريق من العاملين وكذلك صاحب الهمة العالية في الدعوة يكون بمثابة فريق من الدعاه ويرفع الله به الدعوة درجات وقد قيل ذو الهمة وإن حط نفسه تأبى إلا العلو كشعلة من النار يخفيها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا خامسا صاحب الهمة العالية يستفيد من حياته أعظم استفادة وتكون أوقاته مستثمرة بناءة وهذا هو مطمع الصالحين ومراد العالمين ومجال المتنافسين وقد كان السلف رحمهم الله يضربون أعظم الأمثلة في هذا المجال وحسب في هذا الأمر أن أورد مثالين كان الإمام ابن عقيل الحنبلي يقول والامام ابن عقيل هو الامام العلامة البحر شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل ابن محمد البغدادي الحنبلي المتكلم صاحب التصانيف ولد سنة أربعمائة وواحد وثلاثين وخالط المعتزلة فانحرف عن السنة وكان يتوقد ذكاء بحر معارف وكان كريما توفي سنة خمسمائة وثلاثة وكان الناس في جنازته يفوقون الحصر يقول ابن عقيل رحمه الله إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح انتهى ووصف الإمام النووي حياته لتلميذه أبي الحسن بن العطار والإمام النووي هو يحيى ابن شرف بن مري الامام المشهور المتوفى سنة 676 عن 45 واربعين سنة وابن العطار تلميذه هو علي بن ابراهيم بن داود ابو الحسن من اهل دمشق ولد سنة 654 وكان ابوه عطارا وجده طبيبا الف مؤلفات عديدة وباشر مشيخة المدرسة النورية ثلاثين سنة في سنة 724 رحمه الله تعالى يذكر الامام النووي لتلميذه ابن عطار انه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا درسين في الوسيط ودرسا في المهذب وهو كتاب في الفقه الشافعي لابي اسحاق الشيرازي شرحه الامام النووي في كتابه المجموع ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني ودرسا في إصلاح المنطق ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين قال وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة وبارك الله تعالى في وقتي انتهى وقال أبو الحسن العطار ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار إلا في اشتغال حتى في الطرق وأنه دام على هذا ست سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق قلت أن يكون الإمام الذهبي مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها انتهى وإليك أخي القارئ كلاما مهما لأحد الغربيين يوضح حال أهل الهمة مع وقته قال الدكتور ماردن كل رجل ناجح لديه نوع من الشباك يلتقط به نحاتات وقراضات الزمان ونعني بها فضلات الأيام والأجزاء الصغيرة من الساعات مما يكنسه معظم الناس بين مهملات الحياة وإن الرجل الذي يدخر كل الدقائق المفردة وأنصاف الساعات والأعياد غير المنتظره والفسحات التي بين وقت وآخر والفترات التي تنقضي في انتظار أشخاص يتأخرون عن مواعيد ضرورية لهم ويستعمل كل هذه الأوقات ويستفيد منها ليأتي بنتائج باهرة يدهش لها الذين لم يفطنوا لهذا السر العظيم الشأن انتهى سادسا صاحب الهمة العالية كدوة للناس صاحب الهمة كدوة في مجتمعه ينظر إلى حاله القاعدون وأنصاف الكسالة والفاترون فيقتدون بهمته ويرون ما كانوا يظنونه امرا مستورا في الكتب القديمة قد انتهى وعدم من دنيا الناس يرونه واقعا متحققا في حياتهم فيظل هذا الشخص رمزا للناس ومحل ضرب أمثالهم سابعا تغيير طريقة حياة الأفراد والشعوب يقول الشيخ الأستاذ محمد الخضر حسين شارحا المراد وهو محمد الخضر ابن الحسين بن علي الحسني التونسي ولد سنة 1293 عالم إسلامي وباحث من أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة ودمشق وتولى مشيخة الأزهر وكان هادئ الطبع وقورا خص قسما كبيرا من وقته لمقاومة الاستعمار توفي سنة 1377 رحمه الله تعالى يقول يسمو هذا الخلق بصاحبه فيتوجه به الى النهايات من معالي الامور فهو الذي ينهض بالضعيف يضطهد او يزدرى، فاذا هو عزيز كريم وهو الذي يرفع القوم من سقوط ويبدلهم بالخمول نباهه وبالاضطهاد حذية وبالطاعة العمياء شجاعة أدبية هذا الخلق هو الذي يحمل جماعة من أن تتملك خصمها إلى أن يقول أما صغير الهمة فإنه يبصر بخصومه في قوة وسطوة فيذوب أمامهم رهبة ويطرق إليهم رأسه حطة ثم لا يلبث أن يسير في ريحهم ويسابق إلى حيث تنحط اهواؤهم وسائل ترقية الهمة إذا عرفنا معنى الهمة ومراتبها وأهميتها فكيف السبيل لتنميتها والرقي بها إن تطوير الإنسان لهمته والرقي بها أمر مطلوب ويتأكد هذا المطلوب عند عقلاء الناس ومفكريهم ودعاتهم ومصلحيهم وهذه جملة أمور تساعد في ظني على تطوير الهمم أولا المجاهده فبدونها لا يتحقق شيء ولا تخطى خطى قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى أعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعه فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك فقال إن هذا لا يحل لك فإنك تعين على نفسك وتكون سببا لفوات مطلوبك انتهى فهذا رغم مرضه يجاهد ليقرا ويزداد علما وقال الامام عيسى بن موسى مكثت ثلاثين سنه اشتهي ان اشارك العامة في اكل هريسه السوق فلا اقدر على ذلك لاجل البكور الى سماع الحديث انتهى وقال الامام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى كنت اقتات بخرنوب الشوك وقمامه البقل وورق الخص من جانب النهر والشط وبلغت الضائقة في غلاء نزل ببغداد إلى أن بقيت أياما لم آكل فيها طعاما بل كنت أتبع المنبوذات أطعمها انتهى وهذا جندي من الجنود الغربيين يحدث عن مجاهدته في تعلم بعض الفنون فيقول تعلمت وأنا جندي بسيط بمرتب ستة بنسات في اليوم إلى أن يقول ولم يكن لدي مال أشتري به مصداحا أو زيتا وكان من النادر في ليالي الشتاء أن أحصل على نور ما عدا نور النار وذلك أثناء نوبتي في الخدمة فقط وكنت أضطر أن أتخلى عن مشترى قسم من الكوت الضروري لي لأشتري قلم رصاص أو ورقا ولو بقيت متحملا الام الجوع الشديد ولم يكن لي دقيقة من الوقت أستقل بها لنفسي فكان علي أن أقرأ أو أكتب بين حديث وقهطهة وغناء وجلبة عدد لا يقل عن عشرين جنديا مما لا يفكرون بشيء إلى أن يقول وكان مجموع ما يوفره كل منا بعد نفقاته بنسين في الأسبوع وأتذكر أني احتلت مرة لتوفير نصف بنس بعد نفقاتي الضرورية اليومية وصممت على أن أشتري به سمكة في الصباح وكان الجوع قد بلغ مني مبلغه ولكنني لما خلعت ثيابي في الليل وجدت أن نصف البنس قد ضاع فغطيت رأسي بملاءة الحقيرة وجعلت أبكي كالطفل ثم قال إذا كنت في وسط هذه الأحوال الصعبة أتمكن من تحصيل العلم فهل يبقى في العالم شاب يجد لنفسه عذرا في القعود عن الدرس والتحصيل انتهى ثانيا من وسائل ترقية الهمة الدعاء الصادق والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فهو المسؤول سبحانه أن يقوي إرادتنا ويعلي همتنا ويرفع درجاتنا ثالثا من وسائل ترقية الهمة اعتراف الشخص بقصور همته وأنه لا بد له أن يطورها ويعلو بها وهذا أمر أولي نفسي لا مناص منه في هذا الباب ومن ثم لا بد أن يعتقد أنه قادر على أن يكون من أهل الهمة العالية فهذان الأمران الاعتراف بقصور الهمة واعتقاد إمكانية تطويرها عاملان مهمان لا بد منهما في محاولة تطوير الهمة وبدونهما لا يكون الشخص قد خطى خطوات صحيحة رابعا قراءة سير سلف الأمة أهل الجد والاجتهاد والهمة العالية الذين صان الله تعالى بهم الدين فكم من إنسان قرأ سيرة صالح مجاهد فتغيرت حياته إثر ذلك تغيرا كليا وصلح أمره وحسن حاله يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي به المبتدي ولا صاحب ورع فيستفيد منه المتزهد فالله الله وعليكم بملاحظة سير القوم ومطالعة تصانيفهم واخبارهم فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم الى ان يقول ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية اي فهرسة الكتاب والمدرسة النظامية هي المدرسة المنسوبة الى نظام الملك الوزير المشهور يقول ابن الجوزي ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي والحميدي هو الإمام الكبير شيخ الإمام البخاري عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي المكي أبو بكر توفي بمكة سنة مائتين وتسعة عشر رحمه الله تعالى وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب وابن ناصر عبد الوهاب هو الشيخ الامام الحافظ المفيد الثقة المسند ابو البركات عبد الوهاب ابن المبارك ابن احمد البغدادي الانماطي ولد سنة اربعمائة واثنتين وجمع فاوعى وكان حسن المعاشرة سريع الدمعه على طريقة السلف توفي سنة خمسمائة رحمه الله تعالى وابن ناصر هو الامام المحدث الحافظ مفيد العراق ابو الفضل محمد بن ناصل ابن محمد السلامي البغدادي ولد سنة أربعمائة وسبعة وستين وقرأ ما لا يوصف كثرة وحصل الأصول وجمع وألف وبعد صيته وكان فصيحا مليح القراءة قوية العربية جمع الفضائل توفي سنة خمسمائة وخمسين رحمه الله تعالى يقول ابن الجوزي وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب وأبن ناصل، وكتب أبي محمد الخشاب، وكانت أحمالاً، وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه. ولو قلت إني قد طالعت عشرين ألف مجلدا كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. الإمام أبو محمد الخشاب هو الشيخ الإمام العلامة المحدث إمام النحو أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي ابن الخشاب. يضرب به المثل في العربية ولد سنة أربعمائة واثنتين وتسعين وقرأ كثيرا وفاق أهل زمانه في علم اللسان وكان له أحوال عجيبة في التبذل وقلة النظافة توفي رحمه الله تعالى سنة خمسمائة وسبعة وستين نتابع كلام ابن الجوزي بعد قراءته لهذه الكتب يقول فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع فصرت استزري من الناس فيه وأحتقر همم الطلاب ولله الحمد انتهى كلام ابن الجوزي وقال علي بن الحسن بن شقيق قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد فذاكرني عند الباب بحديث أو ذاكرته فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي بالولاء ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير توفي سنة 181 وله 63 سنة وقال محمد بن علي السلمي قمت ليلة سحرا لأخذ النوبة على ابن الأخرم فوجدت قد سبقني ثلاثون قارئا ولم تدركني النوبة إلى العصر انتهى وهذا الخبر كلما قرأته تعجبت من همة أولئك الأطهار جعلنا الله منهم الأخرم هو مقرئ دمشق العلامة أبو الحسن محمد بن النضر بن مر الربعي الدمشقي ابن الأخرم كان يحفظ كثيرا من التفسير ومعانيه وكانت له حلقة عظيمة بجامع دمشق توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاثمائة وواحد وأربعين وعاش واحدا وثمانين سنة خامسا من الأسباب التي ترتقي بها الهمة مصاحبة صاحب الهمة العالية إذ كل قرين بالمقارن يقتدي والنظر في أحواله وما هو عليه وكيف يختصر له الزمان اختصارا نافع مفيد وهذا من أعظم البواعث على علو الهمة لأن البشر قد جبلوا على الغيرة والتنافس ومزاحمة بعضهم بعضا وحب المجارات في طبائع البشر أمر لا ينكر سادسا مراجعة جدول الأعمال اليومي ومراعاة الأولويات والأهم فالمهم وهذا أمر مفيد في باب تطوير الهمة إذ كلما كان ذلك الجدول بعيدا عن الرتابة والملل كان أجدا في معالجة الهمة ومثال ذلك شخص اعتاد أن يزور أقاربه أو صحبه كل يوم ويقضي الساعات الطوال معهم بغير فائدة تذكر فمراجعة مثل هذا الشخص لجدول عمله تفيده أيما فائدة بحيث يقلل من تلك الزيارات لصالح أعمال أخرى تعود على همته بالفائدة سابعا التنافس والتنازع بين الشخص وهمته أعني بهذا أن على مريد تطوير همته أن يضيف أعباء وأعمال يومية لنفسه لم تكن موجودة في برنامج حياته السابق بحيث يحدث نوعا من التحدي داخل الإنسان لإنجاز ما تحمله من أعباء جديدة ويجب أن تكون هذه الإضافة مدروسة بعناية واحكام حتى لا يصاب الشخص بالإحباط واليأس ويجب عليه كذلك أن يحسن اختيار هذه الأعمال والأعباء الجديدة بحيث تكون مبلغة له إلى الكمال فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن بن فرقد العلامة فقيه العراق أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة ولد بواسط ونشأ بالكوفة وأخذ عنه الشافعي فأكثر جدا وولي القضاء للرشيد بعد أبي يوسف وكان فصيحا إلى الغاية توفي سنة 189 بالري رحمه الله تعالى فالتحدي الذي نشأ في نفسه بسبب رغبته في حفظ كتب معينة سيوصله إلى حفظ أكثرها والله أعلم ثامنا الدأب في تحصيل الكمالات والتشوق إلى المعرفة فمن استوى عنده العلم والجهل أو كان قانعا بحاله وما هو عليه فكيف تكون له همة أصلا؟ قال ابن حجر رحمه الله يصف حال الإمام جلال الدين البلقيني يقول ما رأيت احدا مما لقيته أحرص على تحصيل الفائدة منه بحيث إنه كان إذا طرق سمعه شيء لم يكن يعرفه لا يقر ولا يهدأ ولا ينام حتى يقف عليه ويحفظه وهو على هذا مكب على الاشتغال محب في العلم حق المحبه الإمام ابن حجر هو أحمد بن علي بن محمد الأستاذ إمام الأئمة أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري الشافعي ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه ولد سنة 773 بمصر القديمة ونشأ بها يتيما وجد في العلوم حتى بلغ الغاية وله المصنفات الحسنة ولي بعض المناصب كالقضاء والحسبة والإمامة توفي بالقاهرة سنة 852 رحمه الله تعالى الإمام جلال الدين البلقيني هو عبد الرحمن بن عمر بن سلامة العسقلاني الأصل ثم البلقيني المصري أبو الفضل جلال الدين من علماء الحديث بمصر ولي القضاء مرارا وانتهت إليه رئاسة الفتوى بعد أبيه وله مصنفات توفي بالقاهرة سنة 824. وقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إن نفسي تواقه وإنها لم تعط من الدنيا شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه فلما أعطيت ما لا أفضل منه في الدنيا تاقت إلى ما هو أفضل منه يعني الجنة تاسعا الابتعاد عن كل ما من شأنه الهبوط بالهمة وتضييعها. كثير من الصالحين تضيع طاقاتهم في أمور لا تعود عليهم بالنفع بل قد يكون فيها الكثير من الضرر فمن صور هذا التضييع: ألف كثرة الزيارات للأقارب بدون هدف شرعي صحيح ولا غرض دنيوي فيه منفعة وفائدة معتبرة ب كثرة الزيارة للأصحاب والإخوان بدعوى الأخوة والتناصح فيكثر في المجلس اللغو والمزاح وتقل الفائده يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أعوذ بالله من صحبة البطالين لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما اعتاد الناس من كثرة الزيارة ويسمون ذلك التردد خدمة ويطيلون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني ويتخلله غيبة وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش الوحدة وخصوصا في التهاني والاعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف وإن تقبلته منهم ضاع الزمان فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. انتهى. وكلام الإمام هذا ينطبق في الجملة على حال كثير من اللقاءات والاجتماعات التي يقوم بها الناس اليوم. جيم. الانهماك في تحصيل المال بدعوى التجارة وحيازة المال النافع للإسلام وأهله. ثم لا يلبث هذا الأمر أن ينقلب إلى تحصيل محض وحب للدنيا والانغماس فيها ومن ثم يقسو قلب الشخص وتنحط همته دال تكليف الموظف نفسه بعملين صباحي ومسائي بدون حاجة أو ضرورة ملجئه وإنما دفعه لهذا حب هذه الدنيا والتمتع فيها ها كسرة التمتع بالمباح والطرف الزائد والترفل في النعيم وكل هذه الأمور من العوامل الفتاكة القاضية على الهمة مهما قيل في تبريرها وتعليلها ذكر ابن حجر رحمه الله أن نتاج الدين المراكشي وهو أحد فقهاء الشافعية كان قد انقطع بالمدرسة الأشرفية ملازما للقراءة والاشتغال صبورا على ذلك جدا بحيث يمتنع عن الأكل والشرب والملاذ بسبب ذلك اي ينقطع عن فضولهما والإمام تاج الدين المراكشي هو محمد بن إبراهيم بن يوسف تاج الدين المراكشي الفقيه الشافعي ولد بالقاهرة بعد السبعمائة وتقدم في الفنون كان طويل النفس كان مطموس العينين يبصر بإحداهما قليلا وكان يعطي الأجرة لمن يطالع له توفي سنة سبعمائة واثنتين وخمسين رحمه الله تعالى وهذه الأمور من المباحات قطعا ولكن ذلك الفقيه علم أن الإكثار منها والولع فيها سبب لسقوط الهمة وضعف العمل وذكر السبكي أن أباه الإمام تقي الدين السبكي هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاف السبكي أبو نصر تاج الدين الشافعي ولد سنة سبعمائة وسبعة وعشرين وأمعن في طلب الحديث حتى مهر وهو شاب مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية انتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب بالشام، وحصل له محن شديدة وهو ثابت، وكان كريما مهيبا. توفي سنة 771 رحمه الله تعالى. أما والده الإمام تقي الدين فهو علي بن عبد الكافي ابن علي السبكي تقي الدين ابو الحسن الشافعي، ولد بسبك العبيد بمصر سنة 683. وتفقه وطلب الحديث وارتحل ثم تولى قضاء دمشق سنة سبعمائة وتسعة وثلاثين وكان ينظم كثيرا وشعره وسط وله مصنفات كثيرة توفي بالقاهرة سنة سبعمائة وستة وخمسين رحمه الله تعالى وذكر السبكي أن أباه الإمام تقي الدين كان من الاشتغال على جانب عظيم بحيث يستغرق غالب ليله وجميع نهاره كان يخرج من البيت صلاة الصبح فيشتغل على المشايخ الى ان يعود قريب الظهر فيجد اهل البيت قد عملوا له فروجا فيأكله ويعود الى الاشتغال الى المغرب فيأكل شيئا حلوا لطيفا ثم يشتغل بالليل وهكذا لا يعرف غير ذلك حتى ذكر لي ان والده قال لامه هذا الشاب ما يطلب قط درهما ولا شيئا فلعله يرى شيئا يريد ان يأكله فضعي له في منديله درهما أو درهمين فوضعت نصف درهم قالت الجدة فاستمر نحو جمعتين وهو يعود والمنديل معه والنصف فيه إلى أن رمى به إلي وقال إيش أعمل بهذا خذوه عني انتهى وهذا مثال على أن الفتيان إذا أحسن توجيههم وتربيتهم ارتفعوا عن الترف والتنعم وأخذوا بأسباب المعالي والرفعة قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى قال لي يوما شيخ الاسلام قدس الله روحه في شيء من المباح هذا ينافي المراتب العالية فالعارف يترك كثيرا من المباح برزخا بين الحلال والحرام انتهى هذا والذي لام عليه الامام ابن تيميه تلميذه شيء من المباح فما بالكم بما نراه اليوم من تمتع الدعاة بمباحات ونعيم لا يعرفه الملوك السالفون واو الاستجابة للصوارف الأسرية استجابة كلية أو شبه كلية فنجد الشخص منهمكا في تلبية مطالب زوجه وعياله وقد لا تكون مهمة في أحيان كثيرة وقد يعترض معترض ويورد أحاديث لا تدل على ما ذهب إليه مثل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ومثل كفى بالمرء إثما أن يضيع من يكوت وغير ذلك وإنما هذه الأحاديث في الحث على إحسان الخلق مع الأهل وعدم تركهم وتضييعهم بالكلية كما لا يخفى وقد دخلت علينا في حياتنا الأسرية كثير من التقاليد الغربية في أمر الاحتفاء الزائد بالأهل والأولاد ودعوى ضرورة بناء مستقبلهم وغير ذلك مما حاصله نسيان الكفالة الإلهية والضمان الرباني زاي التسويف وهو داء عضال ومرض قتال إذ أن سوف جند من جنود إبليس قال الشاعر ولا ادخر شغل اليوم عن كسل إلى غد إن يوم العاجزين غدو ح الكسل والفتور لابد للمرء من البعد عن الكسل لأنه قاتل للهمة مذهب لها وذلك عند تقدم العمر وعجز الجسم فهذا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وهو زكريا بن محمد الأنصاري المصري عمر طويلا ورزق بتلامذة النجباء وبارك الله له في مصنفاته توفي بالقاهرة عن مئة سنة وذلك سنة تسعمائة وستة وعشرين رحمه الله تعالى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 وهذه أقوال تبين ما في العجز والكسل والفتور من آفات ما لزم أحد ادعت إلا ذل وحب الهوين يكسب الذل، وحب الكفاية مفتاح العجز أي حب الاكتفاء بما عليه الإنسان وعدم الرغبة في الارتقاء وقال الصاحب وهو الوزير الكبير العلامة الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد ابن عباس الطالقاني الأديب الكاتب وزير الملك مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة صاحب الوزير أبا الفضل بن العميد ومن ثم شهر بالصاحب كان شيعيا معتزلية تياها جبارا فصيحا متقعرا مات بالري سنة 385 عن 59 سنة يقول الصاحب إن الراحة حيث تعب الكرام أودع ولكنها أوضع والقعود حيث قام الكرام أسهل لكنه أسفل انتهى وقال الشاعر كأن التواني أنكح العجز ابنته وساق إليها حين أنكحها مهرا فراشا وطيئا ثم قال له اتكئ فقصرا كما لا شك أن تلد فقرا وقد قيل زوج العجز التواني فنتج بينهما الحلمان طاء ملاحظة الخلق أكثر الخلق مفرطون وهم في الغفلة غارقون فهم صوارف عن الهمة العالية حيث يغتر بهم ويقلدون في تفريطهم فالحذار الحذار من غفلة الغافلين والاغترار بها وقال الشاعر ترجو غدا وغدا كحاملة في الحي لا يدرون ما تلد، والاسراع في القيام بعمل من الأعمال يزيل ما فيه من العناء أما التأجيل فمعناه الإهمال والعزم على العمل يصير مع الوقت عزما على عدم العمل وما أشبه من يعمل عملا بمن يلقي بذرا في الأرض فإذا هو لم يعمله في حينه فإنه يبقى إلى الأبد بدون ثمرة وليس صيف الزمان من الطول بحيث إن الأعمال المؤجلة تنضج ثمارها فيه وإن للتأخر عواقب مشؤومة فتأخر يوليوس قيصر عن قراءة رسالة وردت إليه كلفته خسارة حياته حين بلوغه مجلس الأعيان الروماني والكلونيل راهل قائد موقع ترانتون لما جاءه رسول يحمل إليه كتابا متضمنا نبأ اجتياز واشنطن لنهر ديلاويل فوضع الكتاب في جيبه ولم يفضه إلا بعد انتهاء اللعبة وللحال سار في مقدمة جنوده إلى ميدان القتال فقتل ثم أخذ رجاله أسرا فتأخر بضع دقائق جر عليه خسارة الشرف والحريه والحياه هذان مثالان على ما يمكن أن يجره التسويف ولا تستهن أخ الداعية بعاقبته فإن التسويف في الدعوة وغزو القلوب قد يؤخر تسنم الشرف بتمكين دعوة الله في الأرض وقد لا تتاح الفرص المتوفرة الآن على قلتها في المستقبل فتعض نذاك ذاك أصابعك على ما فرطت فيه وتحصر الدعوة بسبب تسويفك أنت وأمثالك فيما ضايق لا عهد لها بها والله الموفق العلامات الدالة على علو همة الشخص إضافة إلى كل ما ذكر يمكن أن نذكر التالي أولا تحركه على ما مضى من أيامه وكأنه لم يكن قد صاحب الهمة المتألق المندز لكثير من الأمور وأكثر ما يكون ذلك على فراش الموت ثانيا كثرة همومه وتألمه لحال المسلمين وما يجدون من ظلم وعنت ثالثا موالاته النصيحة وتقديم الحلول والاقتراحات التي تقوم بالإسلام والمسلمين وتعزهم لمن يأمل فيهم التغيير ويرجو منهم الإصلاح رابعا طلب المعالي طلبه للمعالي دائما فيما يفعله أو يتعلمه أو يصلحه قال الأستاذ محمد الخضر حسين طالب العلم الذي لا يدع بابا من أبوابه إلا ولجه يكون أعظم همة ممن لا يطرق منه كل باب أو لم يعرج منه على كل مسألة قيمة وطالب العلم الذي يخوضه بنظر حر ويتناول مباحثه بنقد وبصيرة يكون أعظم مهمة ممن يجمع مسائله حفظا ويتلقاها كما يتلقى حاك الصدى لا يكلفك غير إملائها عليه خامسا كسرة شكواه من ضيق الوقت وعدم قدرته على إنجاز ما يريده في اليوم والليلة وليست هذه الشكوى من نمط ما نسمع من ترداد كثير من الناس لها لكنها شكوى حقيقية نابعة من عمل دؤوب يستغرق أوقات الشخص فيبث تلك الآهات الصادقة سادسا قوة عزمه وثبات رأيه وقلة تردده فهو إذا قرر امرا راشدا لا يسرع بنقضه بل يستمر فيه ويثبت عليه حتى يقضيه ويجني ثمرته ولا شك أن كثرة التردد ونقض الأمر بعد إبرامه من علامات تدن الهمة إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا. وقال الشاعر أيضا لكل إلى شأو العلا حركاته، ولكن قليل في الرجال ثباته. كيفية استثمار همة الناس إذا عرفنا ذلك كله فيجب علينا أن نحسن استثمار الهمة عند الناس ونستخرج منهم دفائن الكنوز وخبايا الصدور والعقول والناس أمام المسلم الصالح ثلاثة أقسام صالح ملتزم بدينه ومستقيم محافظ على الفرائض والواجبات وثالث مضيع ضائع أما القسم الثالث فيترك لحين إفاقته أما القسم الثاني وهم المستقيمون المحافظون ولكن في استقامتهم ومحافظتهم تخليط فتستثمر هممهم كما يأتي والله أعلم أولا إن كانوا من ذوي اليسار والغنى يوجهون للمشاركة في أعمال الخير العامة مثل بناء المساجد وإغاثة المنكوبين وإقامة المنشآت النافعة ونحو ذلك وخير ما يمكن أن يشاركوا فيه هو تلك الهيئات والجمعيات الإسلامية المنتشرة في العالم الإسلامي ولله الحمد حيث إن الكوارث والنكبات التي تحيط بالعالم الإسلامي والتي توضحها وتتبناها تلك الهيئات كفيلة بإثارة نوازع الشفقة والخير فيهم فينشطون للمساعدة بهمة جيدة ثانيا إن كانوا من ذوي الدخول المتوسطة وهذا حال معظم ذلك القسم وتلك الفئة فيوجهون إلى سماع الدروس الطيبة وخطب الجمعة النافعة التي يؤديها خطباء مشهورون بالتأثير على العامة ثالثا التوضيح والتبين لهم بأنهم يضيعون أوقاتهم فيما لا يفيد فلو قضوا ذلك في مجالات أجدة وأنفع لكان حسنا رابعا توجيههم للقراءة النافعة إذ معظم تلك الطائفة أمي الثقافة وإن كانوا يحملون شهادات جامعية فقد عكف الناس للأسف على متابعة أخبار بعينها وتركوا ما ينفعهم عاجلا واجلا ويثير فيهم الغرام إلى دار السلام وأما القسم الأول فهو المعتمد عليه والمأمول منه الإصلاح والرقي بهذه الأمة ويمكن استثمار همم هذا الصنف كما يأتي والله أعلم أولا الانتساب إلى جمعية أو هيئة لها برنامج عمل محدد ينجز من خلالها كثير من الأمور النافعة وذلك مثل بعض الهيئات الإغاثية المنتشرة في العالم الإسلامي أو جمعيات البر أو لجان البر أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك وليحذر الأخ من التأثر بما تشتمل عليه بعض هذه الهيئات من نوع خطأ أو ميل قليل عن الحق فيترك العمل كلية من أجل هذا ثانيا توعية الشخص المنصوح بأن يختار لنفسه مجالا يبدع فيه ويبرز ويكون عطاؤه من خلاله بالغا غايته وهمته في إنجازه قوية عالية فمن وجد من نفسه انصرافا للعلم وتحصيله فليقبل عليه ومن وجد منها ميلا إلى الأعمال الخيرية والإغاثية فليشارك إخوانه وليقدم على بركة الله تعالى وهكذا محاذير موجهة لأهل الهمة العالية هذه المحاذير التي سأذكرها خاصة بأهل الهمة العالية فقط وليست لغيرهم من متدني الهمم أو متوسطيها وذلك لأن فيها جملة من الأمور التي لا يفهمها غيرهم ولا يدركها سواهم وقد يقول قائل إن بعض ما أذكره في هذا الصدد قد يخالف ما تعارف عليه كثير من أهل الصلاح والالتزام والدعوة من أن التوازن مطلوب والهمة تكون بقدر وأنا أوافقهم ولا أخالفهم ولكن قد يبدو بعض ما أورده مخالفا لمنطقهم الصحيح وليس الأمر كذلك أولا صاحب الهمة تحلق به همته دائما فتأمره بإنجاز كثير من الأعمال المتداخلة في وقت واحد فليطيعها بقدر ولا يستبعد ما تأمره به وفي الوقت نفسه لا يكوم به كله بل يأخذ منه بقدر ما يعرف من إسعاف همته له بالقيام بها وتزاحم الأعمال على الإنسان ومحاولة القيام بها مجتمعة أمر لا ينكره أهل الهمة العالية ومثال ذلك رجل مسافر في قطار مع أهله للترويح والمتعة فهو في أثناء تجواله يتمتع بجمال الطبيعة كما أن عليه أن يهتم بأطفاله وينبههم ويوجههم ولعله بيده كتاب يقرأه أو أمر ينجزه وهو أيضا يتكلم مع زوجته ويلاطفها وتدور في مخيلته عدة أفكار وتحدث له كل هذه الأمور في وقت واحد وقد ينجزها على وجه مقبول وكذلك أهل الهمة تتزاحم عليهم الأعمال الكثيرة فينجزونها كلها أو معظمها وهناك محذور آخر خلال ذلك وهو أن صاحب الهمة العالية معرض لنصائح تسنيه عن همته وتحاول أن تذكره دائما بأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وأن صاحب الصنعتين كاذب والثالثة سارق وهكذا فالحصيف لا يلتفت لهذه النصائح إلا بقدر محدود وذلك لأن موجه هذه النصائح قد تنشأ نصائحهم هذه لحسد اعتراهم من حال المنصوح أو لأنهم يجهلون ما يستطيع عمله هذا الرجل ذو الهمة العالية من أمور لا تدركها أفهامهم ولا تستطيعها هممهم قال ابن نباته السعدي أعاذلتي على اتعاب نفسي ورعي في الدجا روض السهاد إذا شام الفتى برق المعالي فأهوى نفائة طيب الرقاد ثالثا وصاحب الهمة معرض لسهام العين والحسد فعليه بالأذكار المأثورة ليدرأ عن نفسه ما قد يصيبه من سهام القدر على يد الحساد رابعا وصاحب الهمة قد تعتريه فترة وضعف قليل لما يراه من تدني همم غالب الخلق فلا يحزن لأجل هذه الفترة وليوطن نفسه على الإحسان وعلو الهمة مهما ضعف أو تخاذل من حوله وأي كان سبب الفترة التي تعتريه فهي أمر طبيعي يعتري العاملين والسالكين وليتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة الشرة هي النشاط والهمة والفترة هي الضعف والانكسار خامسا وأهل الهمة العالية قد يكونون مفرطين في بعض الأمور التي قد لا يرون فيها تعلقا مباشرا بموضوع هممهم وذلك مثل بعض حقوق الأهل والأقارب فينبغي على من وقع في هذا المحذور أن يلتفت إلى إصلاحه ولو بالقدر الذي يبعد عنه سهام اللائمين. سادسا وقد تؤدي الهمة العالية بصاحبها إلى أن يتحمس تحمسا اندفاعيا فيستعدل ويرتكب من الأخطاء ما كان يمكن تلافيه بقليل من التعقل وحساب العواقب وعلى من وقع في مثل هذا أن يعرف السنن الكونية وأن الأمر لا يحسم بين عشية وضحاها وليكن مثله سيد أولي الهمه العالية صلى الله عليه وسلم فقد كان يوصي أصحابه رضي الله عنهم بالعمل والصبر فالصبر لا غنى عنه لأهل الهمم سابعا وأهل الهمة العالية قد يتعرضون لأمور تؤثر فيهم هممهم وتطلعهم إلى معالي الأمور وأعظم مثال على هذا التعرض للخلاف الحاصل بين الفقهاء بعين الذم والمقت ونقدهم والإقلال من شأنهم ومثاله أيضا التعرض للجماعات الإسلامية العاملة على الساحة وذمها والتنقص من شأنها وإلصاق التهم بها بدون وجه شرعي معتبر في أحيان كثيرة ويمضي هذا الأخ سحابة يومه وليله باحثا عن الأخطاء متصيدا لها ومثل هذا الشخص إن أصبح هذا الأمر ديدنه فستتخلف همته ولا شك وتقعد به عن معالي الأمور يقول الأستاذ محمد الخضر حسين كبير الهمة يستبين خطأ في رأي عالم أو عبارة كاتب فيكتفي بعرض ما استبان من خطأ على طلاب العلم ليفقهوه ويأبى له أدبه أن ينزل إلى سقط الكلام أو يخف إلى التبجح بما عنده وقد حدثنا التاريخ عن رجال كانوا أذكياء ولكن ابتلوا بشيء من المكروه فكان عوجا في سيرهم ولطخا في صحفهم ولو تحاموه لكان ذكرهم أعلى ومقامهم في النفوس أسمى ومنزلتهم عند الله أرقى انتهى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل واخص همم طالب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه ثامنا صاحب الهمة العالية لابد له من المداومة على الأعمال التي تدوم ولا تنقطع وليتذكر صاحب الهمة العالية أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل فهمة متوسطة العلو تدوم خير من همة عظيمة متقطعة ولنسق إليك أخي ثلاثة أمثلة نهديها إليك فيها دلاله على ما نقول وبها يختم هذا البحث إن شاء الله تعالى اما المثال الأول فهو الإمام ابو القاسم بن عساكر فقد قال عنه ابو المواهب بن صصراء لم أر مثله ولا من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة من لزوم الصلوات في الصف الاول إلا من عذر والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور قد أسقط ذلك عن نفسه وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة وأباها بعد أن عرضت عليه وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم انتهى الإمام ابن عساكر هو الإمام العلامة الحافظ محدث الشام ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي ولد سنة أربعمائة وتسعة وتسعين وغلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه ورحل ولقي المشايخ وكان دينا صنف التصانيف المفيدة أجلها تاريخ دمشق توفي رحمه الله تعالى سنة خمسمائة وواحد وسبعين بدمشق ابو المواهب ابن صصرا هو الحسن ابن هبة الله ابن محفوظ ابن صصرة اللبعي التغليبي الدمشقي ابو المواهب من حفاظ الحديث وكان محدث دمشق له بعض المصنفات توفي سنة 586 عن قرابة خمسين سنة رحمه الله تعالى وهذا الشيخ كمال العباسي الكجراتي الهندي وهو الشيخ العالم الكبير المفتي كمال محمد العباسي الكجرات الهندي أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول والعربية ولد ونشأ بأحمد آباد واشتغل بالعلم من صباه حتى برع وفاق أقرانه وولي الإفتاء فاشتغل بالفتية والتدريس ثلاثين سنة توفي سنة ألف وثلاثة عشر وهذا الشيخ كمال العباسي الكجراتي الهندي كان من عوائده أنه كان يستيقظ في الليل إذا بقي ثلثه فيغتسل ويتهجد ويقرأ سبعة أجزاء من القرآن في الصلاة ثم يدعو بالأدعية المأثورة ثم يذكر الله سبحانه ثم يصلي الفجر ثم يشتغل بتلاوة القرآن إلى صلاة الإشراق ثم يصلي ويجلس للدروس والإفادة فيدلس إلى زوال الشمس ثم يتغدى ومعه جماعة من المحصلين عليه ثم يقيل ساعة ثم يصلي الظهر ثم يجلس للإفتاء فيشتغل به إلى العصر ثم يصلي ثم يشتغل به ثم يصلي ويقبل على أصحابه فيتحدث معهم إلى العشاء ثم يدخل في حجرته ويشتغل بمطالعة كتبه التي يدرسها إلى الثلث الأول من الليل ثم يدخل في المنزل وكان من الخامسة عشرة من سنه إلى أربع وخمسين صرف عمره على هذا الطريق انتهى وقال أبو العباس ثعلب ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو من خمسين سنة الإمام أبو العباس ثعلب هو العلامة المحدث إمام النحو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني بالولاء البغدادي صاحب التصانيف ولد سنة مئتين وكان ثقة حجة دينا صالحا مشهورا بالحفظ عمر وأصم صدمته دابة فوقع في حفرة ومات فيها سنة 291 رحمه الله تعالى أي مات بسبب ذلك أما الإمام إبراهيم الحربي فهو شيخ الإمام الحافظ العلامة وشيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق ابن ابراهيم البغدادي الحربي صاحب التصانيف ولد سنة مئة كان اماما في العلم رأسا في الزهد عارفا بالفقه بصيرا بالاحكام حافظا للحديث مميزا للعله، صنف كتبا كثيرة توفي سنة مئتين رحمه الله تعالى وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعلني والقارئين من أهل الهمة العالية وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مستمعين الكرام إلى هنا وقد انتهى الكتاب نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات مؤلفه وقارئه ومستمعه ومن أعان على نشره